بسم الله الرحمن الرحيم ب س م ة أ م ل ج د ي د ة و و ق ص ة ج د ي د ة عن وفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ج م ا ع ة أ ن ا سمعت كتير و ق ل ي ل عن قصص الوفاء في تاريخ ا ل ب ش ر ي ة أ ق س م بالله ما سمعت في حياتي إ ن س ا ن أ ك ث ر وفاء ا منك يا رسول والله والله ج م ا ع ة باللي قريته وشفته في حياتي لم أ ر ى أ ك ث ر وفاء ا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خليني أ ق و ل ل ك م ب ب س ا ط ة هو مين أ ك ت ر ث ل ا ث ة وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دي كلها اكتر ث ل ا ث ة وقفوا جنبه ا ق و ل ك أ و ل ا ا ل س ي د ة خ د ي ج ة مراته طبعا طبعا ومين تاني أ ب و طالب عمه الي حماه وصحيح أ ب و طالب كان كافر ومات مش مسلم لكن وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار جنب ومين تاني وقف طب ا ل أ ن ص ا ر الي ل خ د و ا النبي وحموه في ا ل م د ي ن ة ووقفوا جنب الرسول صلى الله عليه وسلم مش دول أ ك ت ر ث ل ا ث ة وقفوا مع ر س و ل آ ه والله دول أ ك ت ر ث ل ا ث ة طب بص بقى على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم انتصر النبي آ ه بس خلي بالك انتصر النبي كانت ا ل س ي د ة خ د ي ج ة يوم فتح م ك ة بقى وانتصار المسلمين كانت ا ل س ي د ة خ د ي ج ة ماتت بقالها كام يا م ه ر ب يبقى يوم فتح م ك ة يوم النبي يدخل داخل يفتح م ك ة كان ا ل س ي د ة خ د ي ج ة ماتت بقالها 11 س ن ة انت لو مراتك ماتت بقالها ست ش ه ر هتفتكرها خليه الجدع قولي بجدع دا انت لو عندك صوره هتخبيها يا عم ولا ه ت ق ط ح ه ا علشان العروسه ا ل ج د ي د ة صح ولا لا طب دي ماتت بقالها 11 س ن ة طب و إ ي ه كمان و أ ب و طالب مات بقاله 11 س ن ة ل أ ن ه مات في نفس ا ل س ن ة الي ل ماتت فيها السيده خديجه والأنصار طب ايه النبي ح ي ع م ل ايه بقى بص يا ج م ا ع ة داخل النبي م ك ة فيجيله اسامه بن زيد يقله و اين ستقيم يا رسول الله القائد المنتصر الفاتح هتسكن فين يا رسول الله طب ما النبي عنده بيت في م ك ة بس فيه واحد خد البيت لما النبي هاجر ام واخد البيت ولا ق ا ل د ه بتاعي مين الواحد د ه ص د ق و مين ابن ابو طالب ابن اخو علي ه ا بن أ ب ي طالب عقيل ا بن أ ب ي طالب سيدنا علي أ خ و ه عقيل كان ضد المسلمين وضد النبي آ ه وخد البيت والده بتاعي فزي م ا ز ي ن ا ي د بيقله و أ ي ن ستقيم يا رسول الله قال وهل ترك لنا عقيل بيتا يا اسامه هو أ ن ا عندي بيت اقعد فيه طب ما ت خ د ه منه يا رسول الله مش بيتك قال لا وفاء ل أ ب ي ه أ ب و طالب يا سلام يا رسول الله أ ب و طالب وقف جنبي بقى يوم م ن ت ص ر أ ا ذ ي ف ابنه حتى لو ابنه كان ظالم لا مش هعمل كدا يا رسول الله دا واخد منك بيتك بيتك بيتك في مكه وانت القائد المنتصر بس م ب و ك يقف جنبي خلاص باللي ب وقفوا جنبي ا ب و حفوتله ي دي حسيبله البيت وهل ترك لنا عقيل بيتا فخذه منه يا رسول الله لا وفاء لابو طالب طب طب خلاص ط طب حتسيبله البيت ف أ ي ن ستقيم يا رسول الله انصبوا لي خ ي م ة عند قبر خ د ي ج ة يا سلام خلي بالك قبر خ د ي ج ة بعيد جدا عن ا ل ك ع ب ة دا المفروض القائد المنتصر انصبوا ليه خ ي م ة عند ا ل ك ع ب ة لا لا لا عند قبر خ د ي ج ة هناك بعيد في العوالي ليه يا رسول الله بتشاركني أ ف ر ا ح ي كما شاركتني أ ح ز ا ن ي ي ا ا ه ايه الوفاء للزوجه دا ايه دا هوا ل ن ب ي كدا مع ا ل م ر أ ة ب ا ل ط ر ي ق ة د ي وقفت جنبي انصبوا ا ل خ ي م ة عند قبرها علشان زي ما شاركتني ا ل أ ي ا م ا ل ص ع ب ة يوم انتصاري أ ك و ن جنبها طب وليه خ ي م ة يا رسول الله ما نبنيلك بيت لا أ ن ا راجع تاني ل ل أ ن ص ا ر ا ل م د ي ن ة أ ن ا وعدتهم ان أ ن ا حتى لو انتصرت حرجع لهم ا ل م د ي ن ة يا سلام وفاء ثلاثي وفاء ل أ ب و طالب ماخدش البيت وفاء ل خ د ي ج ة أ ن ا جنب قبرك يا خ د ي ج ة وفاء ل ل أ ن ص ا ر مش هقعد في م ك ة مش هارجع بلدي حرجع لكم م ح د ف ن عندكم في ا ل م د ي ن ة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ع ر ف ت في الدنيا وفاء أ ك ت ر من كدا س م ع ت عن ق ص ة وفاء أ ك ت ر من ك د ه وفاء ر س و ل ب س م ة أ م ل لكل إ ن س ا ن يتعلم الوفاء في ا ل ح ي ا ة شكرا ً والسلام عليكم و ر ح م ة الله